وَاٰمَنُوْنَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا وَسَّعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا ۙ وَغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ رَبَّنَا وَادْخِلْهُمْ جَنَّ اتعادلن التي وَمَنْ ومن صلح من ابائهم وَمَنْ ومن صلحا ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تَقِ السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته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 وأحييتنا اثنتين وأحييت اثنتين فعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كثرتم وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُ فَالْحُكْمُنِ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِّي 1. Fadعوا الله mخlصen له الدين, ولو كره الكافرون ذُلَّ رفيع الدرجات مِنْ أَمْرِهِ يلقي الروح من على من, يشاء مِنْ عِبَادِهِ من يَوْمَ التلاق يوم بارز لا يخفى على الله منهم شيء. رفيع الدرجات ذو العرشي القروح من أمره على من يشاء على